العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذين ذَنْبٌ وَقَابِلٌ للتَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ الطَّوِيلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ لا يدل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قَوْمَتَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لَيَأْخُذُوهُ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخلتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَنزِلْ فِينَا كِتَابًا يُبَيِّنُ لَنَا الْحَقَّ وَيَهْدِ إِلَيَّ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا